بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ رَسُولُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي لَا تَرْفَعُوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقوم وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم سبحان الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى فَتَخْرُجَ إِلَيَّ لَكَانَ خَيْرًا لهم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فما بكم تصيبوا قوما جالَتْ فَتَصْبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه وَزَيَّنَهُمْ فِيكُنُ بِكُم وَكَّرَهَا إِلَيْكُمْ الْكُفَّارُ أَنفُسُهُمْ قَعَ رضلا من الله ونعم والله عليم حكيم وإن طائفتان منه من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على و رافقانو اللتي تبغي حتّى الى امر الله فإن أت فأصلح بينهما بالعدل واقصط إن الله يحب المقصطين. لا من مؤمن إخوة فأصلحوا بين أخوئكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر مِنْ من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ 122. وقل لحم أخيه ميتا 123. فكرهتموه الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعض أحب أحدكم أي أكل لحم أخيه ميتا فكانه واتقوا الله إن الله تواب رحيم <تصفح> <تصفح> <تصفح> يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأن وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُونَ وَسَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق الله العظيم